يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم ا ل أ ر ض ب س ا ق ا ل ت س د ك و ا منها سبلا فجاجا قال نوح ا ل رب إ ن ه م عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا قسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ب ي ت ي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إ ل ا تبارك